শীস মারবহি নাম সের খা উজন্যদিন বুই দেশের সুগাসন উদিন নুরি মিল কির গোসল ফেজা ইউ আর হরকন إن كتاب الفجار لفي شجين وما أدراك ما شجين كتاب مرقوم ويل يومئذ المكثبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدن فيهم إذا تتلى عليه آياتنا قال أشاطير الولين أهو كان أشانتك سابس ايش كفري و دشي جين تظهر دشي دشي جين تكتب في خذا الشمع السنن غسواغي غفي ذكن و نومين و ذو النوم شي حساب و رشي د فرايس حاشو تعدى يذنب ما يلح حدش دغران اللي يتنغشيني تيموش هي مزبوره كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذن محجوبون ثم إنهم رصالوا الجحيم ثم يقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون يخضع وقفيني لننخدما اقشمعا ولو ننسا يخضع أسنرة وحجبا أرزرنا لبفنسا وجهنا ملحنفن هذاش ندينين اثان وين فيلابسن كرم كلا ان كتاب البرار دفيع الليجين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهدوه المقربون احضر فكتب سبيدي ضعان اشري ذي علجين تشنض عليون تكثف ثفث شمع اشتظر دقرفا وربي إن البهار لفي نعيم على نرائك ينظرون تعرف في وجوهه منظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مشك وفي ذلك في اليتنافس المتنافسون ومزاجه من سنيم عين يشرب بها المقربون وذي ضعن أرض النعايم في السرير لا تسكاذن أكدفن فوزمون النسان ربعن الرضاة النعايم أثسن الشرب يشمع يسكولا يدمر مسك أروي قراء قضعان ذن وذكيت معان ذن أذت خطرن ذي تسنيم ذي سيذن ذرعن النهي ذي ثسن لن ذي قريفن عربية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم وانقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون مدوذك النجه أصدر صندق <تصفيق> وثيومن مردع الدين الزفسن فلس نستميغمزن مقرن سيم أولان سن أذق لنسجوا فرحا مظرا تنسقرا أذوقين نقضعا وما أرسلوا عليهم حافظين في اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على ذرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إخوة نكل فيو أكو نكل عشر ماذا تجدون يومنا ايض الصنف كفريوان في الشرية اللجس كذن ايخ النورني كفريوان اينا كني خدمان